التسجيل الخمسون استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه ما الفرق بين الغزوة والسرية يا أستاذ الغزوة هي المعركة التي حضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسرية هي المعركة التي لم يشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف من الغزوات بدرا الكبرى وأحداً والخندق وذلك قبل صلح الحديبية أحسنت يا فاتح من يخبرني عن قصة غزوة بدر؟ حاول المسلمون استرجاع أموالهم وأرادوا اعتراض قافلة قريش لكن المشركين أرادوا الحرب فكانت غزوة بدر وكان فيها انتصار الحق على الباطل ولذلك سميت يوم الفرقان وماذا عن غزوة أحد؟ لم ينتصر فيها المسلمون انتصارا كاملا لمخالفة الرومات أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم